يَوْمَ تَقُومُ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَّفْسِهَا وَتَوَفَّاكُ ٱلنَّفْسُ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ أَمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً كَانَتْ أَمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رغدا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 فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَكُونُوا مِمَّ رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إن مَا حَقْ وَمَا عَلَْكُمُ الْ المَيتَةَ وََّمَ وَلَحْمَل الْخِزيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيرِ اللَّهِ بِ فَمَن ي الطُرو وَغَيرَ بَاغِ وَلَا عٍَ فَإِن اللهَّ فَإِ اللهَّه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 إَُّ تَابُ مِنْ بَعِْ ذَلِكَ وَأَصْلَحِي إَِّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَ غَفُور ال الرَّحيم إَِّ إبَرَهِ مَكَانَ أَُّةً قانِتَ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 ثمَّ أَو حَينَا إلَيْكَ أَن التَّ بِعملَِّةَ إبَرهِي مَ حَنفَ حَنفَو وَمَا كانََ مِن المُشْرِكين إَِّ مَا جُعلَ السَّبة عَ الذي نَاخَْنَفُ فِي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 وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ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 Mm hey -hmm.